عَبَّى الْشَيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله alif da Mm-hmm. in <laughs> front وَقِيلَ ارْفَعِ الْأَرْضَ نجيونا في سني اطي قبرنا وقال قل لقوم أنك في ظلم Ra some'tron zo des fan I um, don't نعم نعم نعم Let's <laughs> go, Let's go,